لَجَرَمَ انَّمَا تَدْعُونَني إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدّنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأفَويَضُ أَمرِي إِلَ اللهَّ إِن اللهَّهَ بَصيرٌ بِالعبَادَ فَوقهُ اللهَّهُ سَئاتِ مَا مَكَر وَحاقَ بِآالِفِ الرَععون وَحَاقَ بِآال فِ رَعَوونَ سُُ ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذا يتحاجون في النار فيقولوا ضعفا لینو ان کو فحل تم ش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 يُخَفِّف عَنْ يَوْمٍ مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 فان لا تؤفكون كذلك يؤفى كل الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناءا وصوركم وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات